السلام عليكم نتوكل الله السلام الذي اصطفى باسمه من الشباب قال ان المصطفى صحابتي الكرام والي بيته العظوم المستقيم الشرف وبعض الكرام ما زلنا مع سوره الانعام ورحله المناظره العظيمه بين ولا يقال بان في علاء ابا الله عليه وسلم يعني جاهل ربه جل في علاه أو أنه لأشرك بالله عندما قال القمر والنجم هذه من باب التنزل على أساس المناظرة وقلنا أنه وصل إلى الشمس وقال هذا, هذا ربنا فلما رأى الشمس الزغتان قال هذا ربي هذا أكبر وفعل ذلك ليقيم عليه الحج حالة كونه مناظرا لهم لأنه أول ما رأى القمر وقت طلوعه وهو بدر يتلال في السماء قال هذا رب استدراجا لهم ليعرفهم ضلال ما هم فيه من عبادة القمر ولما غاب القمر وأفله قال ما يستحق الأفول ضعف والتغيير حدوث وهذا لا وهذه لا تكون من صفات من صفات الربوبية عليك عليك. ثم قال على الشمس الشمس أضوأ وأشد وأكبر جرما وأعظم نورا وأعظم نفعا قال هذا ربي أيضا من باب التنزل على المناظرة فلما غربت الشمس أيضا فيها ما فيها من الأفول والنقص وقال الدراس فانكون أن يكون, يكون رب ف في مقام في مقام المناظره ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن اشق نحن حقه بالشك من باب هذا ان كان هناك شك وليس هناك ثمت شك فلما فعل ذلك قال اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض اني اتوجه بوجهي للخالق رب العزة والجلال الذي كون هذا الكون وأبدعه وأبدع نسقه وجعله جعله مترابطا مبدعا أمام الناس فيه ما فيه من الآيات الباهرة القاهرة الظاهرة على عظيم روية من خلقه فقال إني وجهت وجهه للذي فطرس الناواتي والأرض حنيفة وفطرا يعني خلقا على غير مثال سابق فطرس الناواتي والأرض حنيفا أي ما إلم من الشرك إلى التوحيد وما أنا من المشركين لذلك قال وما أنا من المشركين براءة, براءة تامة من الشرك وأهله قال الله تعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدى أي, أي يعني عندما جادلوه ونظروه في أمر التوحيد وراجعوه أكثر من مرة في توحيد الله فحجهم ونظرهم وابعن لهم أن الذي خلق وأبدع الخلق والذي, والذي, والذي له صفات الكمال هو وحده الذي يستحق العبادة سبحانه وجل فعلا قال أتجادلونني في وجود الله ووحدنيته وقد بصرني ربي وهداني إلى طريق الحق لأنه قال قد هدان ولا أخاف ما تشعكون به شيئا أي لا أخاف من هذه الآلهة المجعومة هذه آلهة فاسدة ليست آلهاء ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا, ولا إبداعا ولا أخاف ما تشكون به إلا يا ربي شيئا فالأوثان والأصنام اللي تعبدونها إنها لا تنفع ولا تدر وليس لها قوة ولا قدرة ولا تستطيع أن تفعل شيئا لا تبصر ولا تسمع وإن سمعت لا تستجيب وإن أبصرت لا تستطيع أن تحارك ساكنا وليست قادرة على فعل أي شيء مما, مما تزعمه إلا إذا أراد الله به شيئا فإن الذي يريده الله به هو الذي يكون مستحكما وأنه هو الذي ينفذ لأن الله إذا أراد شيئا قال له كن في يكون عليكم السلام وبركاته, وبركاته من غير دخل بهذه الألهة المزعومة الباطلة الضعيفة بل الله جل فعلا هو القوي القادر وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون ولو تعلمون بأن الله جل فعلا وسع كل شيء علما وأحاطب كل شيء علما كما أحاطب كل شيء بصرا وسمعا وقدرة وقوة الله سبحانه وحده لا شريك له هو القوي القادر القهار هو الذي خلق السماء والأرض وشق البحار والآبار والأنهار وأينع السمار وأقام الجبال والأشجار سبحانه جل فعلا مكنن الكون القادر عليه قال وكيف تخافون ما أشرقتم ولا تخافون انكم أشرقتم بالله ما ينزل به عليكم سيفا يعني كيف أخاف أنا آلهتكم المسومة الضعيفة التي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا تسمع ولا تبصر ولا تحي ولا تميت ولا تعطي ولا تمنع نعم فكيف أخافها ولا تخافون أنتم الإله القوي القادر, القادر القدير العليم الحكيم سبحانه جل جل في علام أشبتم بله بلا حجة ولم ينزع عليكم سلطانا بذلك فأنتم يعني قد, قد ضلالتم ضلالا بعيدا بأنكم أولا لم تؤمن بربكم جل في الذي خلقكم وحياكم وعطاكم ورزقكم وعبدتم ما لا ينفع ولا يدر ولا يملك حياة ولا موت ولا نشورة كيف أخاف أن الضعيف العجز الذي لا يسمع ولا يبصر كيف أخاف الذي لا يملكه نفعا ولا ضررا كيف أخافه وربي جل في علاه الذي يسمعه أحاطف بشيء سمعا وبصرا وقوة وقدرة وعلما سبحانه جل في علاه فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون أينا أحق بالأمن نحن الذين عرفنا الله بالأدلة البهرة القاهرة الظاهرة المتوافقة المتضافرة المتتالية نعم. أم أنتم وقد أشركتم بالله جل فعلا ولم ينزعيكم به سلطانة ولا ولا ولا حق معكم ولا شيء لكم فيما فيما قدمتم لي وتقدموا إلا ركوب الهوى فيما تعتقدون إلا ركوب الهوى والكبر والغطرصة وطلب الدنيا والسيادة والريادة والقيادة بعيدا على أن تخضعوا لربكم جل جل في فعلا وترك حجتنا قال ثم وضح وضح لي وضح لي ما يكون له الامن ان من انتم الذي عبد الله ووحده حق التوحيد ام الذي اشرك قال الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون الذين،, الذين آمنوا وصدقوا في إيمانهم وتحققوا في الإيمان ولم يخلطوا في إيمانهم بوثنية،, بوثنية أو بشرك عبدوا الله على الإخلاص واليقين هؤلاء الذين لهم الأمن من العزى والهداية من الضلال قال الله تعالى الذين آمنوا صدقوا في إيمانهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم لم يخلطوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم ظلم هنا بمعنى الشرك لأن الصحبة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا صلى الله عنهم لن أضل نفسه فقال, فقال النساء لا ليس ذاكم ألم تسمعوا قول الحكيم حين قال ابنه يا بنيا لا تشرك بالله يا بنيا لا تشرك بالله إن الشرك لظنم عظيم عمسا نعم كان هذا كله يعتبر من باب المناظرة والتنزل معه إن الشرك بالظلم العظيم وقد قال بعض علماؤنا هنا يدخل الشرك عموما لم يلبسوا إمانهم بالظلم يعني بشرك أكبر أو أصغر والمعنى في الآية الذين أمنوا لم يلبسوا إمانهم بالشرك أي شراكا نعم أولئك لهم الأمن وهم والمعنى هنا بشرك أصغر أو بشرك أكبر وفيها أن الشيك الأصغر أيضا يدخل في هذا المعنى فالأمن التام والهداية التامة تكون لمن وحد الله حق التوحيد وكلما اكتمل التوحيد بالأصل والمكمل سواء المكمل الواجب أو المكمل المستحب في قلب العبد فإنه تكون له الهداية التامة يوم القيامة وفي الدنيا الهداية التامة يوم القيامة بأن يعرف مكانه في الجنة من القصور والحور والحبور ويدخلهم الجنة عرفها لهم يديم إلى مكانهم في الجنة وهداة القلوب في الدنيا وأيضا الأمن أمن القلب من الزيغ والراغان ومن تأسير أهل الأرثان ايضا أمن الأبدان ولكن أمن الأبدان ليس على العموم لأنه قد يبتل الله جال فعلها في, في الأبدان من أجل أن يردهم إليه أو يطهرهم أو يرفعهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أشد الناس بلى الان الانبياء فالامثال فالامثال يبتلى قدر دينه قال الله تعالى وتلك حجتنا اتينا بها على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم وتلك حجتنا اتينا بها على قومه من نشاء ان ربك حكيم عليم يعني هذا الذي احتج به إبراهيم على وحدانيه الله جل وعلا ببيان ببين خطا الفهم فيما فيما يكون ضعيفا مستحدثا وله الأفول والغروب فهذا ضعف والربوبيه تكون فيها الكمال والجلال والبهاء والعظمة هذا هذا الذي اعطيناه حجه لابراهيم نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم الله اكبر وانظروا لنا كيف ننادي فلان قد جعله يعني بحجه دمغه يبت فيها على عقائد الباطله ولذلك قال نرفع بها من نشاء من عبادنا بالفهم والعلم والحكمه والنموه لأن الله حكيم في صنعه في صنعه عليم بما يصلح للمناظره والمحاوره هنا كان الأمر ايضا كما قلنا في هذا الباب وان ندندن به وعليه دندنا عظيم جدا يعني هذه الايه لخصت لنا كل ما ندندن حوله احد يعرف ايش هو اللي ندندن حوله دايما ندندن ان العلم اصطفاء وان الله علا لا يمنح هذا العلم العظيم ولا الألوء الثمينة لا أي أحد إن الله أجل فعله يعلم, يعلم المحل القابل لم يستهد الفضل العميم ولم يستهد النعمة الجسيمة فيضع فيها هذا الألم فشرف العلم لا يكون لا أي أحد إلا من علم الله أنه محل محل قابل لذلك هنا الآية تبقى إلنا ذلك ولله الحمد والمنا جالية واضحة جالية في قوله وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم اذا حدثنا اتينا ابراهيم نرفع درجات من نشاء اذا هذا الاتيان وهو العلم والنبوه وشرف العلم الله جل وعلا يضعه في من شاء يضع الله تبارك في من شاء ولان الله عليم حكيم فيضع الشيء في في موضعه فيضع الشيء في موضعه سبحانه لذلك يقول الله أنه وضع العلم والنبوة في من علم أنه محل قابل لهذا, لهذا العلم ولذلك قال نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم حكيم يضع شيء في موضعه عليم يعلم بمن هو أهل لذلك ممن, ممن ليس بأهل وقلنا دائما إذا درت مع المشيئة في كتاب الله دالفعلاء لابد أن تردها دائما المشيئة مرتبطة بالعلم والحكمة قال نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ففيها أن الله دالفعلاء يضع, يضع العلم لا يضع العلم إلا في من كان أهلا له وفي من يحمله ثم يبلغه أهل الناس الحمد لله كسف الله خير قال وهبنا له إسحاق ويعقوب هنا ت... توالي, النعم. توالي النعم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل أي منحنا إبراهيم عليه السلام ولدا من صلبه وهو أبو الأنبياء إسحاق وولد ولد وهو يعقوب بن إسحاق ومن إسحاق يعقوب جاء أنبياء بني إسرائيل ومن اسحاق ويعقوب جاء جاء من بني, بني اسرائيل وإذا كل راقوا كل منهما أرشدناه إلى طريق الخير والسعادة والبر والإحسان والطاعة وأتيناهم وأتيناهم النبوة والحكمة كما أتينا نوحا اليدين فقالوا لو إسحاق عقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرياته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين فجعلهم من المحسنين وبينا الله تعالى وكذلك نجزي المحسنين فالله جلاله يعلم المحل القابل فيضع فيه ما شاء سبحانه جل جل فيه علاء فهذه الذريات من داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى كلها أنبياء بني إسرائيل من يعقوب عليه السلام فالله جعل شرفهم بالعلم والحكمة وشرفهم ورفع شأنهم جميعا بالرسالة والنبوة وكان هذا مكافأة لإبراهيم حين اعتزل قومه وهجر ووفى عندما وعد الله جل في وهجر من في سبيل الله فالله جل في علاه عوضه يعني عن قومه وعشراته بأولاد صالحين من صلبه وجعل لسان صدق في الآخرين لأن الله تعالى لما وصفه وصفه وصفا وصف عجيبا قال وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى وفى نعم وفى وفى إبراهيم حين طرده قوم. وفى ابراهيم هنا كسر اصنام للتوحيد, للتوحيد الرحمن وفى ابراهيم هنا حين حين, حين تريا مع النمرود وفى ابراهيم عندما عندما امر الله جل في علا بابنه وجعله في صحراء جرداء قحله وفى عندما اوحى اليه ان يذبح ولدك ليش منك ليش ازا من كليش ليما ليما, ليما؟ إذن هنا جعل الله جل وعلا فيهم النبوة والكتاب ومن ذرياته داود وسليمان شفخة من آية كذلك نجزي المحسنين ورزاق الله تعالى والذين جهدوا فينا لنهدينهم صبولنا وذكر إياه ويحيا وعيسى وإرئاس وهنا في الذكر أيضا من ذريات إبراهيم هؤلاء الأنبياء أنبياء بني جميعا داود وسليمان بدأ بذكرهما لأنهما جمع بين النبوة والملك اخترنا للنبوة والملك فكل منهما نبي وملك وسليمان وابن داود فذكر الأب والإب وأيوب ويوسف قالهما معا اشترق إما في الابتلاء والانتحان كما قال بين موسى وهارون اشترق إما في الأخوة وقدم موسى لأنه كريم ورحمن ثم قالوا كذلك نجزي المحسنين يعني كل هؤلاء كانوا محسنين وفيها شرف العطاء بوجود الإحسان نعم وكذلك نجز المحسنين فمن أحسن في عمله كما قلنا بلغ إلى إلى استغفر الله رب يرضى عنك أبله فهنا بلغ مبلغا عظيما بلغ مبلغا عظيما بلغ مبلغا عظيما, بلغ مبلغا عظيما. في هذا الباب لأنه من أحسن من أحسن الله جلالي فعلا يعني أحسن لي لا لا لا ما في شيء في رمضان ما في عتاب يا عبد الرحمن في رمضان ما في عتاب أي حتى خلف عن درس في رمضان لا يعاتل وفق الله كل خير وبر فلذلك تهيج للمشاعر واستنهض الهمم أن يبدل المرء ما يستطيعه إحسانا فسير من الله خير ما يؤمل ويرتجي هل جزاء الاحساني إلا الاحسان؟ عليكم السلام عليكم قال الله تعالى وزكريا ويحيا وإلياس كل من الصلاة أيها أيضا زكريا ابنه يحيا وفيهما النبوة وعيسى وإلياس ابن نحنهما النبوة أيضا لتظل سلسلة النبوة في أولاد إبراهيم تكريما إبراهيم عليه السلام لأنه كان أمة طانتا لله يحنيثا وهذا قال كل من الصالحين أي كل واحد منهم من أهل الطقى والصلاح وإسماعيل قال وإسماعيل وليسعى ويونسى ولوطى وكلا فضلنا على العالمين أي وجعل ذريتي أنبياء العمنا عليهم بالهداية والرسالة منهم إسماعيل بن إبراهيم الذي جاء خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم من ذريتي وإسماعيل هو إسماعيل الذبيح كما بينا قبل ذلك وإسماعيل هو الذبيح الذي أمر إبراهيم في المنام بذبحه وعرحينا إليه قال يا ابن يا إني قال يا ابن يا إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا ابن فعل ما تؤمر فستجد فانظر ماذا ترى قال يا ابن فعل ما تؤمر ستجد إن شاء الله ما الصغير كما أن النبي الله الجاسع وابنسى والوطى كلهم أنبياء أكرمهم الله بالنبوة وفضلهم على العالم شوف أتى بجميع الأنبياء هنا ثم ختم وقالوا من ابائهم وذريتهم واخوانهم وجد تبيناهم الى صراط مستقيم أي هديناهم من ابائهم او ذريتهم واخوانين جمعت كثير اصطفاهم الله جل في علا فاصطفاهم الى اصطفاهم الى الطريق المستقيم وايضا وايضا اعمل بالشر والتشريع القويم طريق الهداية وأهم ما فيها هو تحقيق تحقيق قضيه الكون الكبرى من توحيد الله جل جل في فمن رحم الله جل وعلا هذا الفضل العظيم ليكونوا غاده مهتدين داعين ربهم الكريم وتعبيد العباد لربي العباد قربا من ربهم ثم يختم لهم بفضل الله تعالى الى الجنات ذلك رضى الله يهدي به من يشاء من عباده قلنا إذا, إذا, إذا ذكرت المشيئة واجب عليك أن تكون فهما جيدا إذا ذكرت المشيئة فلابد أن تخلنها أنت بالعلم والحكمة لأن الله عليم حكيم سبحانه جل, جل في علا قال قال الله تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده أي هذا الفضل الذي تفضل, تفضل الله به وأنعم به على عباده يهدي من يشاء من خلقه ويحسن يثمر في القلب توحيدا كاملا يعبد فيه العباد الى لرب العباد داعيا إلى الله جل, جل في علاه قال ذلك هو الله يهدي به من يشاء من عباده وشرفهم ايضا بالعبوديه شرفهم بالعبوديه لكن هناك احتراز من اهميه المكان لانه شرفهم الله واعطاهم ونحهم ايضا لابد من الاحتراز شوف كلهم انبياء يدعون الله ويعبدون الله توحيدا نعم نعم هذا لا يواضح ومن آبائهم وذولتهم وإخوانهم واضح جدا أن الأنبياء رجال أن الأنبياء رجال وأيسو مساء فتكون مريم نبيا أيضا هذا طبعا مع الأدلة الأخرى كثيرة في ذلك فلابد هنا كما قلنا نقول الله تعالى أيضا شوف الاحتراص هنا بها ولو أشركوا مع هؤلاء أنبياء وأنهم رسول وأنهم وأنهم قد أحسنوا لذلك أحسن الله إليهم وجعلهم الله ذات من لكن إيش قال قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أهوذ بالله ولأن أشركوا من أعظم الذنوب أقبحوا وأفحشوا وأظلموا إن الله لا يغفر أو يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولذلك قال قال الله تعالى في حدث القطرية أنا أغنى الشركة عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه تركته شرك. لمن أن الشرك وضعي, وضعي ظلم بين شرك ظلم بين فعلى المرء أن يكون محترزا من هذا الباب العظيم الذي يلج صاحبه النار في قعرها ويخلد فيها فلا يخلد منها أبدا ولو أشركوا لحبط عنهم ما يعملون والشرك يحبط العمل. وقال الشرك الأكبر أما الشرك الأظهر فلا يحبط إلا عمل العمل واحده كالرياء مثلا في عمل ما يحبط العمل فقط لا يحبط كل الأعمال أولئك الذين أتيناهم الكتابة والحكمة والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أي هؤلاء المذكران للرسل هم الذين أنعمنا عليهم بإنزال الكتب السماوية وأكرمناهم بالحكمة الربانية وخصصناهم بالنبوة والرسالة فإن يجحد بآياتنا كفار وفجار من عصر كيف فقد أمرنا بمراعاتها قوما مؤمنين لإنكرون النعمة ومن مجرون أنصار. فهنا الله تعالى يضر ممثلاً عظيماً للنبي صلى الله عليه وسلم بين أهل مكة وبين الأنصار مقارنة عظيمة جدا أهل مكة كفروا وجحدوا وتكبروا واستهزأوا وسخروا بل توافقوا على تعذيب الموحدين وقتل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ثم قال, قال الله تعالى إن, أن الله شرفهم بوجود منهم النبي ولو اتبعوا لصاروا سادة للناس لكنهم كفروا وجحدوا فانظر هنا قال الله تعالى فإياكفر بها هؤلاء هؤلاء أهل مكة الذين سعادتهم وقيادتهم وسيادتهم على البشرية جميعا بوجودك معهم فهم ليسوا أهلا لك الله تعالى قال فإياكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليس بها بكافرين بعد راية العقبة والهجرة إلى المدينة جاء الأنصار جميعا يتتابعون إسلاما وإيمانا بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم مع ضربة قاضية للمنافقين وللكافرين لأنه من هم من آمن نفاقا وهؤلاء ظهروا جليا أمام الناس عيانا فقد الله تعالى فقد وقدنا وكلنا بها قواما ليسوا بها بكافرين هذه مسألة تجعلنا نبكي دما ونقول الإسلام لا يحتاج إلى أحد بل كلنا يحتاج إلى الإسلام الإسلام لا يحتاج إلى أحد بل كلنا يبكي كلنا يحتاج إلى الإسلام من الذي, من الذي سيشرفه الله جل فعلا وسيمكن الله له أن يستعمله لأجل الدين يا له من دين لو أن له رجال يا له من دين لو أن له رجال ولذلك فإن الله جل العلا يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم زردوانه وعبادته وإخلاصه سبحانه جل فعلا فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكاننا بها قوما ليس بها بكافرين ربانهين يعبدون ربهم حقا يريدون ربهم حقا وإخلاصا وتوحيدا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكر للعالم يجف. قال أولئك هذا بعد في شرفين هذا علو وسمو بعد في شرفين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده يعني هلاء الأنبياء لابد أن تأخذهم أسوة حسنا وتقتدي بهم في الصبر على أقوامك أهواء الرسل الكرام الذين أخبرناك عنهم يا محمد هم الهدات المهديون فتأسى بهم وقتدي بهم أقول لقومك المعاندين بأنك لا تسألهم أجرا ولا مالا إنك, إنك تعظوا لله جلت على تنذروا ما من أجل ناجاتهم من أجل الرحمة بهم فإن كفروا وإن جحدوا فقد كفر وجحد كثير من الأمم قبلهم فإن الله قد فعل بهم الأفعيل وهم ان, إن, إن, إن استمروا على الجحود والكفران والعصيان سيفعل بهم فوق ما يفعل ما فعل بالآخرين وهل فيه كما قلنا اتباع بمن سبقوا وأصلهم أبوهم قال الله تعالى وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف أما كان المشيئين قال تعالى ما قدر الله حق قدري إذ ما أنزل الله على بشره من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسة وتبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ضارهم في خوضهم يلعبون وهذه نزلت في بعض أحبار اليهود من علمائهم وربانهم قد رؤى أن مالك بن الصيف من كبار عمالهود جاء يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله بالذي أنزل التوراة على موسى أما تالد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين وكان حبرا سمينا فهضب وقال والله ما أنزل الله على بشر من شيء استغفر الله فقال له أصحابه الذين معه ويحكا ولا على موسى فكرر قوله والله ما أنزل الله على بشر من شيء رواه ابن جريز فأنزل الله الآية أي ما الله حق معرفته ما قدروا حق تقديره ما لكم لا ترجون له وقار إن الله إذا غضب عذب وعقب وعقاب الله لا طاقة لأحد به قال الله تعالى فلما آسفونا انتقلنا منهم فلم يعظموا الله حق تعظيمه حين أنكروا نزول الوحي على الرسل قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون فأرادوا المبلغة في الإنكار على نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا قالوا ما أنزل الله شيئا من الوحي على أحد من الخلف قل لهم على سبيل التوبيخ والتقريع فمن إذن أنزلت توراة على موسى نوراً مستضاء به وهداية لبني إسرائيل لنم قوم حزد وقوم يحقدون يحسدون أم مغضوبة منعونه قال الله تعالى تجعلونه قارتيسة تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم الآباء يعني تكتبونه في صحف وأوراق متفرقة تظهرون منها ما, شاء. ما تشاء, تشاء. أنهم كما قلنا قوم بت قوم يجدون قوم من عظيم كفرهم أنههم يحعرفون الكلممان من بعد موااضه. وتفون ما تشأون علمتم يا معشر اليهود من دين الله ما لم تكون تعلمونههم أنت ماء بؤكم. وكتمم من العلم ما له من الأهمية بمكان للهداياتكم هداات الناس جميع هداات البشر لجمعين تم السمات الننفس الكتمتمم. يعني الصفات والسماة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في, في توراتكم جاءت صريحا لتؤمنوا بمحمد فجحتتم به فكتمتم آية الراجم وكتمتم أيضا صفات للنبي صلى الله عليه وسلم يعرفونها كما يعرفون أبناءهم كما قال الله تعالى وأحكام كثيرة تشريعية فقد أولتموها وحرفتموها قال الله تعالى قل يا محمد الأمر للنبي صلى الله عليه قل الله الذي أنزل الكتاب على هربش. الذي أنزل الكتاب وهم كتبوه وأخفى منه شيئا وأظهروا شيئا قل الله هو الذي أنزل قل الله ثم ضرهم في خوضهم يا العمود يقول لهم في الجواب الذي الله الذي أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم فمصدر رحي واحد وهو رب العزة جل في فعلا أرسل جبريل عليه السلام أن موسى جبريل عليه السلام وحيا إلى, إلى, إلى, إلى, إلى موسى وعيسى وإلى موسى وإلى محمد صلى الله عليه وسلم قل الله ثم ضارهم في خوضهم يلعبون ثم تركهم في الباطل الذي هم فيه والتحريف الذي يتمسكون به ويستهزئون ويلعبون وتركهم ودعهم وشأنهم وهذا تهديد شديد وعيد أكيد لأن الله على لن يتركهم بل سينزل عليهم أليم العذاب وشديد العقاب في قولي قول يقول الله جملة ابتدائية حذف أحد جزئيها أي الله أنزله وإنما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالجواب للإشعار بنام أفحمه ولم يقدروا على التكلم لذلك قال الله تعالى وهذا القرآن العظيم الذي فيه هداية للعالمين قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بينادي هذا القرآن العظيم فيه البركة العظيمة لا سيامه أن فيه الإخبار عن الله جل فعلا عن اسماء الحسنى وصفاته العلى عن ربوبيته عن إلهيته سبحانه جل فعلا عن ثبت من أقام بالتوحيد وعن أقام من لم يألقوا بالتوحيد وايضا فيها ما فيها من الحكم والأحكام والمواعز والعبر قال الله تعالى أي هذا القرآن العظيم الذي أنزله رب العالمين على محمد خاتم النبيين كتاب معجز كتاب كثير النفع والبركة مبارك وكلام الله كفى أنه كلام الله جل فعلا جاءكم به نبي لم يتلقى شيئا من العمر معرفة المدرسة في مدرسة ولا, في في ولا بين, بين يدي مشايخ ولا بين يدي أنبياء ما, ما أحد علمه أمي لا يقرأ ولا يكتب وجاء كل هذه العلوم الزخرة ما هذا إلا, إلا, إلا معجزة باهرة يؤمن بها من كان من ذوي الألباب وجاء مصدق بين يديه من الكتب من التوراة والإنجيل وهو يحمل البرهان الصطع في التنزيل على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المعجزة الباهرة لأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من قبل ربه ولتنزل أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالأخرة شوفوا هنا الآن هذه الآلة قلنا عليها على مسألة لو كان هؤلاء الذين هذوا يؤمنون باليوم الآخر لا آمنوا بالقرآن ولتنزل أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون أيها رسول بهذا القرآن أهل مكة ومن حولها من سائر البشر الذين يصدقون بلقاء الله جلت على ويؤمنون بالكتاب الذي أنزل عليك هذا الكتاب المبارك وهم محافظون على الصلوات فهؤلاء المؤمنون قال قال الله تعالى والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به يعني ما كان صادق الإيمان باليوم الآخر لابد أن يؤمن بالقرآن لأنه الذي بين أتم البيان على البعث والنشور والرجوع إلى الرحمن يوم القيامة قال الله تعالى وهم على صلات المحافظون وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على فضيرة الصلاة وأن أعظم أعظم أركان الدين بعد الشهادتين قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم نوحي إلي شيء ومن قال سأنزل مسلم أنزل, أنزل الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحي إلي شيء ومن قال سأنزل مثلما أنزل أعوذ بالله مثلما أنزل الله ومن أظلم هذا معناه استفهام إنكاري كما مروا عينا كثيرة أي ليس أحد في في في في على وجهة بسيطة أظلم ممن افترى على الله جلال فعلا ولا أفجر ممن افترى على الله جلال فعلا الكذب فكذب على الله جل فعلا وقال أنه يوحى إليه كمسيرم الكذاب يوحى إليه ولم يوحى إليه بشيء ومن أظم من أظم الافتراء والافتراء كذب وهنا كذبا جاءت جاءت مؤكدة للتنبيه على المقلوم مع, مع الافتراء هو كذب في نفسه فقد جمعوا بين الكذب والافتراء على الله كان الله أنزل وأوحى إليهم وهم لم يوحى إليهم شيء وهذا في غاية الإجرام في غاية الجرأ والبجاح وعقابهم عند الله وخيم فيقولون بأن الله أرسله أرسلهم للخلق وهم ليسوا كذلك كالأسود للعنس وأيضا مسلم الكذاب وسجاح وغير هؤلاء من الكذابين الذين تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم وكذابون ثلاثون ومثل أيضا من قال إني استطيع أن أأتي بكلام مثل هذا الكلام والله جعل تحدههم ولا أحد استطاع كما قال الله تعالى من أظلم مما قال له أن أشاء مثل هذا إن هذا إلا أستطيع الأولين وهو كذاب ويعلم بكذبي يقينا يعلم أنه كذاب وأنه, وأنه دجال وأنه لا يستطيع أن أأتي بآية من مثل هذا الكتاب قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت الله أكبر والملائكة تباصطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم ترزون عذاب الهون بما كنتم تقولون عن الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون يعني لو رأيت محمد تعجب و و و وتكون عبرة لمن يعتبر عند خروج الروح هؤلاء الكفراء الظلماء الفجراء وهم في سقرات الموت وشدائد عدة وشتى تأتي عليهم ملائكة العذاب يأتونهم الذين يعاونون ملك الموت فيضربون بالمقامع من حديد وجوههم وظهورهم حتى تخرج أرواحهم الروح إذا علمت أنها تخرج تخرج, ليش تخرج لباليها وقد علم صاحبها ماذا فعل فتنتشر في الجسد تمس تأخذ في كل الجسد تنتشر ما تريد تخرج تنتشر والملائكة يضربونها بمقامع من حديد الوجوه والظهور لتخرج الأرواح من الأجساد قال ولو ترى أين, أين جوابها جواب محذوب للتهويل والتضيع وبيان مشقة الأمر وعيضاً, وعيضا ما يحدث لهؤلاء الكفر عند الموت أعوذ بالله قد رأها بعضهم في رجل يتلوى ويسرخ صراخا والروح لا تخرج حتى سألني, سألني وهو يبكي ماذا يفعل فقلت له اقرأ عليه سورة يسين الحديث في ضاعف لكن الشفعي حسنه اقرأوا يسين على موتاكم يعني عند الاحتضار فإنها تيسر تلوع الروح فما أن قرأ سورة يسين إلا وخرجت الروح فضل لما ربنا نعلم الله عافينا رب واختمنا بالصالحات وتقول لهم الملائكة بعدما تذوب لها القلوب والأكباد بالضربات هذه هذه الأمتقان في ربكم وطلقون في العذاب الشديد في الخز والإهانة لأنكم افتريتم عن الله الكذب وتجرأتم حماقة على ربكم فاحتملوا عقابه ولا أحد لا طاقة لأحد على عقاب الله تلف قال الله تعالى وكنتم عن آياتي تستكبرون هذه نعوذ بالله من غضب الله الاستكبار أمر فيه هلك والهلكة عظيمة جدا قال الله تعالى الكبر الردائي والعظمة زالش والنزال فيما عزبته لا يبالي سبحانه وتعالى من كان في قلبه صادرة كبر لا يدخل جنة ولقد جئتمون فرادا كما خلقناكم أول مرة وطركتم ما خولناكم ولا أظهوركم ومن معكم شفعائكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء وهذا أيضا فيه, فيه التقيع والتوبيخ والإهانة والذلة أنتم زعمتم زعما أين الزعم الذي زعمتموه ولقد جئتمون فرادا كما خلقتنكم أول مرة جئتم للحساب والجزاء والعقاب منفردين عن الأهل والمال والولد وعن الجاه وعن السلطان وعن الحاشية على الهيئة التي ولدتم عليها حفاتا عراتا غرلا كما قال النبي السلام تحشرون جميعا حفاتا عراتا غرلا قالت يا رسول الله آه ينظر بعضهم إلى بعض قال الأمر أشد من ذلك يا ابنة وتركتم ما أعطيناكم وتفضلنا عليكم بي في الدنيا من المال والجاه والسلطان والحشية والمتاع والبناء وتشيد البناء لم ينفعكم شيء من ذلك في هذا اليوم العصيب هذا يوم يعني يعرف كل إنسان قدره ومكانه من الله إلى الفعل ومن أرى معكم آلاتكم التي زعمتم واتغستموها مودة أين هم لا أشفعون لكم لا يمسلونكم بل لا ينصرون بل العدول منهم يتبرؤون منكم أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيئة أيوم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذبه لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون انفرض بينكم عقد المودة والصداقة والمحبة بل كان العداو والبغضاء والشحناء نعم قال الله تعالى الأخلاء يوم إذن بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وهذه ناية الأمر جئتمون أفرادة كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم ولا أذوركم ونرى معكم شفعاكم الذين يزعمتم أنهم فيكم شركة هؤلاء الأهلها لما لم يشفعوا لكم لما لا نصروا أنفسهم ولا نصروا لكم لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون وهنا بيان على كذبهم واختلاقهم ما زعموا في الدنيا ظهرت الحقائق وانكشفت في الأخيرة وعلى عرصات القيامة تكون الكرامة أو تكون المهانة ويعقد لكل غادر لواء يوم القيامة يقال غضعة فلان الفو... نخف عند هذه الآيات أن الله يحبه النواء لأن الله يجعل بعدما بين هذه المحاسبه لهؤلاء الذين زعموا الالهه بوثانا بين بديع خلق سبحانه وتعالى وكمال علمه وحكمته وقوته وقدراته إن الله فائق الحب وانه هيات ان شاء الله كمان نزيد آية إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي الإبداعاتنا ذلكم الله فأنا تؤفكون أي أن الله جعل ربكم ولتعلموا قدرته ولتعلموا قوته ولتعلموا إبداع خلقه إن ربكم العظيم الكبير القدير والذي شق الحب اليابسة فيخرج منها النبات الأغدر ويشرق النواة الميتة, الميتة فيخرج منها شجرة النخيل فتثمر أنواع الرطب كما قال يخرج الحية من الميت ويخرج الميت من الحي وقد قال بعض العلماء يعني يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن فيخرج من نواة الصلبة شجرة باسقة ذات أغصان وأوراق والثمار ويخرج النبات الغض الطريق من الحب اليابس كما يخرج من النصطة الميت انسانا سويا ويخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن واعلم من الجاهل والجاهل من العالم وهذا كله على ما قال ابن عباس بمعنى قول تعالى يخرج الحي من الميت يخرج الميتة مخرج الميت الميت من الحي في أولى بهم الكافر والمؤمن والعالم والجاهل قال ذلكم الذي خلق وأبدع خلقه وبيّن تمام قدراته عليه قال <تصفيق> ذلكم الله الذي أبدع الخلق ذلكم الخالق العظيم الشأن هو ربكم المستحق للعبادة وأن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى كيف تصرفونها تصرفنا الحق للباطل وكيف تشركون بله ما لم ينزل به سلطانة وكيف تعبدون أوثانا وأصناما لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تملك حياة ولا, ولا مشورا فارق الإصباح هذا أيضا مزال يبين الله جلال فعلا بديع خلقي وعظيم قدرته فارق الإصباح وجعل الليل سكن والشمس والقمر حسبانا ذلك, تغ... ذلك تغدير العزيز العلم أي هو جل شق عمد الصبح فالقوا نعم عن, عن ظلمة وسواد الليل فأضاء نور النهار وهذه من أعظيم الآيات والليل نسخ منه النهار فإذا هم موصرون وجعل الليل للراحة وجعلنا الليلة لباسة النهار معاشا يسكن فيه من يتعب النهار فيستريح وجعل الشمس والقمر يسيران بحساب دقيق إن يتعلق بمصالح الخلق وعرض لما حساب الليالي والأيام وأيضا الشهور والدهور والأعماء والأعوام وهذا تدبير العلي الكبير وهذا تدبير العلي الكبير القهار الجبار القوي المقتدر لا يستطيع عليه شيء إذا أرد شيء قال كن فأكون الحكيم يضع شيء في موضعه العليم أحاط بكل شيء علمه سبحانه وجل جل فعلا ثم انظر إلى دلائل الوحدانية مرة ثانية يدلل عليها الله تعالى حين قال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبح قد فصلنا الآية لقوم يعلمون أينظر إلى بداية خطق الله لفعله في هذه النجوم التي تتلألأ في السماء وجعل الله لها وظائف كثيرة إن زينا سماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شطان مارد لا يستمعون على المال الأعلى ويغذفونه من جانب قال الله تعالى وبالنجم هم يهتدون قال واجعلناها رجوما للشياطين فيزينة للسماء وهي رجوم للشياطين وهي أيضا هداية للحائرين فهي من, من عظيم آيات رب العالمين في علاه الدل على توحيده وعلى قوتي وجبروته هو الذي جعل لكم تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا آيات القوم يعلمون فقد جعل الله تعالى ان النجوم ليهتدي بها كل مسافر كساء كانت في الصحاري في القفار ام كانت في ظلمات الليل والبحار وهذه يعني دلائل وبراهين وعلامات على قدرة لله تعالى بل على عظيم جبروته <تصفيق> فهذا نجوم هذا العالم العلوي بأسر الشمس والقمر بحسبان والنجم وشجر يسجدان وكلها دال على عظيم, عظيم, عظيم قدرة ربنا الرحمن المنان قال هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون أيها جل في فعلا الذي خلقكم وأبدعكم من نفس واحدة هو آدم عليه السلام خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وجعلكم مستقرا في أرحم الأمهات ومستودعا في القبور بعد انتهاء أجالكم قال المسعود مستقر في الرحم ومستودع في الأرض الذي يموت فيها كما قال تعالى ثم أماته فأقبره أجعله قبعا يعدمه ختم الله جلال فعلا آية النجوم بقوله لقوم يعلمون ثم ختم هذه الآية أي النجوم ظهر شهده لاحتج كثير من العناء تعلم بها أنها من آيات الله جلال فعلا وختم الآية العظيمة وأنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قال قد فصلنا الآيات لقوم يفقهم شف علم وفقه يفهمون أن يدركون الأسرار والدقائق يغوصون في المعاني وهذا فرق بين العالم والفقيه أنه قد يأتي العالم لكن لا يكون عالما فقيها العالم الفقيه والمدقق المحقق هذا الناس أحمد ما يكون له النظر إلى أطوار الخلق في الإنسان ومحتوى عليه من العجائب أمر خفي تتحير فيه الألباب ويحتاج إلى الدراك وتفهم وتبصر ف... فلابد الإنسان أن يتدبر أسرار القرآن وفيها الآيات البينة الدالة على عظيم ربوية الآية فإن هذه الآية تنادي صباحا مساء للنهار لتعلم قدرة الله وقوة الله وعظمة الله جعل في خلقه سبحانه جل جل في علها نقف عند هذه الآية نحن على الكفر أعداء أعداء بعضهم البعض يوم القيامة الشرك محبط لكل الأعمال النبوة اصطفاء والعلم اصطفاء والله حكيم عليم يضع الشيء في موضعه يعلم المحل القابل ف... ف... ف... فيضعه فيه يتسامح في المناظرة ما لو تسامح في غيره التنزل من أجل إقامة الحد تمام الأمن والهداية بتمام التوحي تمام الأمن والهداية بتمام التوحيد مصباح في اسئله تفضلوا واذا تاخرت عليكم الله اليكم فضل واخي ازيك فضل وفيكم مبارك الشريف احسن الله عليك لو دعواتك عمرك احسن الله لك اللهم امين رضي الله عنك عنيس احسن الله لك احسانا تاما ورفعة وكرم وعملا لدين الله رضي الله عنك عنيس بارك الله فيكم احسن الله لكم اللهم امين طيب وإذا ما أكتبتنا أحسن الله عليك ورفع على مقامك وشكر الله عليك جزاكم الله خير الجزاء أسماء أحسن الله عليك جزاكم الله حرصا ما شاء الله اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين دينا بمدع من عندك يا رب العالمين أحسن الله عليكم طيب بدلًاك يا سيدة الله مقامك سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك حبك في اللاجميع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته